أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يتحاجون بالنار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نطيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كنا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 تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببارغين. تعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذفرون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 هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد تدعون من دون الله لما جاء من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يسرجكم ثم لتبلغوا أجدكم ثم لتكونوا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبذوا أجلا مسمى ولعلكم تعفلون هو الذي يحيي ويميت فَإِذَا قضى أمرا فَإِنَّمَا يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرقون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعلاقهم والسلاف يسحبون في ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا فذلك يضل الله الكافرين بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبالسمك والمتتبلين اصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبنوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلف تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض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 فلم يف ينبعهم في مالهم لما رأوا فأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم آمين من الرحمن الرحيم فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أذنك مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذالت رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم فاستوى إلى السماء وهي دخاء فقال لها ويل أرض طوعا أو فرها قالتا أتينا طائعين فقضى من سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزلن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم بي كافرون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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من حساب لنذيقهم عذابا شديدا في الحياة الدنيا ولعذاب الاخره اقسى وهم لا ينصرون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 حتى إذا ما جاءوها شيد عليهم سموهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنططنا الله الذي أنطط كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من القاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن فَمَا فما هم من المعتبين وقيطنا لهم قرداء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا وَقَالَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء عذاب الله النار لهم فيها داء القلب جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس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 وإما ينزغن فمن الشيطان نسوه فاستعذ بالله إِنَّهُ هو السميع العليم ومن آيات الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واستدوا لله الذي خلقهن إن كنتم لاه تعبدون فإن استفوا فالذين عند ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض قاعشة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء تست وربت إن الذي أحيى لمحيم موتى إنه على كل شيء قدير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 له لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلبه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة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 ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإن لهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يودع المساعة وما تخرج من ثمرات من أثمامها وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يجيهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شريد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسه قنوط ولئن أذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم تفرتم بمن أضل ممن هو في شقاق بعيد